شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه رضوان الله عليهم له أحوال عجيلة ومن سما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه القلوب بعد تجرزه مهاردة إذا استطعت أن تجمع قلب أخ واحد على أن يصف لك لا تستطيع ولكن الله عز وجل تن على نبي صلى الله عليه وسلم بمقومات والصحابة رضوان الله عليهم أعطاهم الله عز وجل أمور ومن أعظم هذه الأمور الحب علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليست علاقة بعضنا ببعض يعني علاقة مثلية في مصلحة أو في شيء ما أو, أو, أو, أو إلى آخره ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من هؤلاء إلا أن يصلوا إلى الله وهم ما النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنه دلهم على الجنة في زحمة هذه الأيام صعب أن تجد من يدلك على الجنة لماذا؟ لأن الكل مشغول وغالب, وغالب القلوب شغلت بما لا, بما لا يشغل زمن الفتن زمن القلاقل وهذه الأشياء طب النهاردة أنت عشان تصف بهذا القلب اللي هو أصل العبادة لن تستطيع لذلك الحسن البصري رحمة الله عليه, عليه قال كلمة جميلة جدا قالت إذا فقدت طعم الإيمان في ثلاثة مواطن فاعلم بأن بينك وبينك وبينك وبين قلبك حجاب الغفلة من هذه المواطن الثلاثة أولها الصلاة قال لك لو أنت دخلت تصلي وإذا لم تستشعر حقيقة الصلاة فأعلم بأن هناك حجاب للغفل طيب الشيء الآخر قال الذكر حينما تجلس تستروح تذكر الله عز وجل والذكر عبادة عظيمة جليلة لأنها تجل القلب وتكسر النفس وأنت عب لابد لك أن تكسر, تكسر. أمام الله عز وجل وإذا تحررت من عوديتك استطعت أن تفعل كل شيء طيب الشيء التالث قال عند قراءة القرآن عشان تقرأ قرآن كلام الله عز وجل ربما تقرأ من الجلد إلى الجلد ولا تستفيد شيء لذلك من قرأ كتاب رسالة للشافي وجد بأن هذا رجل استطاع أن يستخرج معاني من القرآن ما سبق إليها وما سبق إليها لذلك تجد كتاب الرسالة كتاب وصوله وكتاب غيره يستنبط من القرآن أشياء المجمل والمفصل وهذه الأشياء شيء عجيب جدا فمعنا من قرأ القرآن لا. هؤلاء كانوا يقرؤون القرآن بتماعهم كانوا يصلون إلى معاني ربما أنت لا تصل إليه لذلك من شن على بعض الصحابة قالوا أن الصحابة لا يحفظون القرآن هذا خطأ الصحابة كانوا حفاظا ده العرب الواحد فيهم كان ممكن يحفظ ألف بيت. بمجرد ما ينتهي منها الشاعر وذا معروف, معروف في السيرة ولكن كان عندهم منهج عمل لذلك لما ترجم الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم كان حب تلقائي انت النهاردة عشان تجيب حب حقيقي يحيي قلبك في وقت ماتت فيه القلوب صعب لكن الصحابة كان عندهم الوقت الحب وقتي بدون مجملات وهذا ما دفع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المتابعة السنة مش تقيلة لا, لا. هم كانش يفرقوا بين سنة وفرق كما قال الحافظ <تصفيق> ابن حجر قال ابتلينا في زماننا ده زمن الحافظ <تصفيق> ابن حجر ده شوف من كم سنة من كم قرب بمن يفرق بين السنة والفرق وهل نحن نعيش إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الكلام اللي هو قال إذن كانوا يعيشون على إيه على كيف كان يعيش النبي في هذه الحياة الحياة البسيطة دي اللي انت مجرد فيها يعني رحلة صغيرة وثم تنتهي لذلك نرجع الى الاصل الحب كلنا نفقد الحب حتى في بيوتنا علاقة بين الزوج وزوجته تحتاج الى حب علاقة الرجل بينه وبين ابنه تحتاج الى حب اذا منظومة الحياة تدور على الحب ويخوانا والانسان اذا تخلى عن العناصر الاصلية اللي ربنا وضع فيه صار بهيميا لذلك النرة انت ممكن تقرأ في الجريدة مثلا اي حدث, أي حدث, أي حدث, أي حدث فلان قتل فلان فعل امر شليل او اعتدع على امرأة اعتدع على مال أو, او الغير كل هذا لا يفعله الا حينما يتجرد من انسانيته لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابة من هذا المجتمع اللي هو المجتمع الجاهلي ثم رفعهم الى مجتمع الاسلام وده الاصل ان تتغير بدين الله عز وجل اذا الدين إذن هو الاصل الاصل والدين هو والدين الذي يدفعك هو أن تحب نبي ان تحب ان تحب نبيك صلى الله عليه وسلم وانا اضرب لكم قصه سريعه <تصفيق> براء براء مسلم, روى مسلم روى في, صحيحي. في, صحيحي. في, صحيح. في صحيح حادثه وقعت حادثة مع النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه من رأة الانصار كانت كان كان كان تنسج يعني عندها خيط كده تعمل زي قوم من دي فلما رات النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الا اكسوك برده يعني عبايه او شيء قال انشي ثم أسرعت, ثم أسرعت المرأة وصنعت, وصنعت, وصنعت بردة للنبي صلى, بردة الله صلى الله عليه وسلم طب هي صنعتها بحب ولا تكلف هو لم يطلب ولكن كانوا دائما وأبداً يترجمون ما بداخلهم على فلتات ألسنته كما يقولون لأن هذا حب سريع تلقائي فلما صنعتها كما قال الراوي فأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبسها يعني فزاد جمالا صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلينا فلما جلس بيننا إذا برجل من الأنصار ينتفت وقال يا رسول الله اكسونيها ادهادك طبعا الصحابة جلسين وهذا رأي عنده فقه عالي لما نظر إلى برده لا لامس جسد النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تلامس جسده يعني عايز يتابع بس عايز الحاجة اللمسة النبي صلى الله عليه وسلم بكل فيها أيهز ويكونوا ريحة المحب كده يا أخوان المحب لا يستطيع أن يخالف مهما كلف فإذا بالصحابة حوله قالوا ألا تستحق أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أخلاق لا يرد سائلة فنردش حد خالص الطاقة صلى الله عليه وسلم فماذا قال قال والله ما طلبتها إلا لتكون كفني بس مش عايزة لديت يقول راو الحديث ثم خرجنا للجهاد وكانت معه قالت فلما, قالت قتل فلما قتل فلما كفن, فيها. كفن فيها ده موقف ده سريع, ده سريع لحب, لحب, لحب بس حقيقة. حب حقيقي حب يحتاج إلى متابعة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا ده مشهد بسيط جدا ينبيك عن عظيم تحرق القلب الى الله عز وجل اذا قلبك لن يتحرك الا اذا احببت نبيك لاني اخوانا التكليف صعب على النفس النفس عايز ايه الانسان طبغطي جاسد يحب الراحة ونفس الاصل فيها العلو والسمو تعلو لذلك لما تكليفها بالصلاة بالليل او بعض الصيام هذه امور شاقة ولكن اذا احببت الامر كان عليك سهلا كلنا نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ومن عظيم عطائه كما روى البخاري ومصر أضل قال بأن هناك رجل وقال له أوى شعي دراج العادي نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في كتاب البيوء قال فعرفت الجوع في وجهي طب ده انت صاحبته لحد كل حركة وكل زرة في النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يترجموه كما قال سلمان ما مات النبي صلى الله عليه وسلم بله واعطانا من كل شيء علماء حتى كل شيء ليه هنا الحب الاصل الحب قال فلما رأيت الجوع في وجهي قلت له غلاما عندي قصاب والقصاب يعني عن الجزاء. اصنع لي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم ها? وإني سأدعو معه آخرين يعني خمسة طعمي كف خمسة قال الغلام فصنعت له. له قال ثم أصرعت للنبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله صنعت لك طعاما أنا عايزك تأخذ بلغ محدة لجي يدي وترى أدب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان هو سيد الخلق ولكن كانت للبيوت حرمة وكان يراعي اصحابه لذلك الحب جاء تلقى يا اخوانا يعني لما انا مثلا مهما تكون درجه الحب بيني وبينك وانا طالع داخل عليك في البيت بخلاف النبي الصلم مع الفاروق طبعا لكن لما تلاقيني دائما استاذن او اتنحنح كما يفعل ابن مسعود او بعض الصحابه حتى اذا دخل بيتك تجد بان هذا الرجل عنده حشم طب انت رحت دعيت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام والنبي قال لك وقلت له يا له يا رسول الله يعني ايه تبرعك بخمسه عشان يبقى طعم قال ثم لما اراد ان يدخل اذا لرجل يتبع, يتبع النبي صلى, عليه صلى الله صلى عليه وسلم ده وراه فاستوقفه قال له استنى شويه ثم قال يا ابا شعيب انك اذنت لي اتبعتني ثم جئت بجئت بخمسه وهذا تابع لي فان جئت ان تاذن له فله والا فرده انت مستني ان انت تستاذن ايوه قال الحافظ ابن حجر هذا من قرم اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعظيمها لأنه استطاع أن يكسب قلب الرجل لكلماته طب لو كان دخل في مع النبي لا مينفعش. ليه لابد من مقدمات لأنه سيد الخط وهو يعلم من خلفه من الأمة لأن الأمة في الوقت ده بتأخذ دنها عن النبي صلى الله عليه وسلم واتباع للسنة فقال له يا شعيب يا رسول الله يعني هو لك إن شئت أن تأذن له وإن شئت رده قال بل له ودخل الرجل ودخل الرجل دي كلها يعني يمكن مواقب بسيطة, بسيطة من حب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وترجمة محبة ترجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له لذلك كلنا نعاني من فقد الحب جرب أنت تكسب قلب رجل بأي شيء وتجعل بينك وبينه محبة شوف حتلاقي الحياة عشكلائي حلوة لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبوا نبيهم حتى كما قال عمر بن العاص والله لو قيل لي صف, لي صف لكم النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما استطعت لهذه الدرجة قال لأن أحدنا كان لا يستطيع أن يحد النظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم من عظيم التعظيم وكثير الحكم كما روى مسلم, كما روى مسلم. كما روى مسلم. طيب. طيب ما الذي وقع اليوم بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم صارت هناك جفوة وهذه الجفوة إنما ضربت بالقلب وأنت لن تزوق طعم العبادة إلا إذا لامست قلبك يخونا الكل بيستغرب أو بمعنى صح بيستاذ بيزيز القلب القلب ده الملك ده النبي صلى الله عليه وسلم القلب ده هو أصل سيء إن لم يختم القلب على العم كان هناك شركة لأنه القلب هو الأصل أن تستطع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذا قطعم الإيمان ها ذاك طب الزرد بالنساء يقول لك لا بالقلب. بالقلب. بالقلب إن لم يختم القلب على العمل, هلأ. على العمل. هلا ليه عملك ليه مرضود. عمل مرضود إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم والحب الحقيقي <تصفيق> في حيات الصحابة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم كان حبا جبليا مش مفروع مش بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس والله ما ان انفرغنا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري حتى استنكرنا الكلب خلاص. خلاص كأن القلوب خلعت وهي دي, دي الترجمة يعني واحد من الصحابة لن يستطيع أن يتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر كان أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم من غير حتى لما سأقيل له يا أبا عبد الرحمن هون على نفسك يقول لا لعل القدم أن تأتي على القدم بس, بس. وروا أحمد ويرو في مسنده كما قرأ كنا نقرأ مع بعض المشايح قال بأن كان هناك شجره ابن عمر كان النبي صليم ينزل تحتها فذبلت يعني بدأت ايه حتموت قال فكان ابن عمر يتعاهدها بالسقية عشان ما تموتش فلما سوء قال شجرة جلس تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لما لا نحييها حتى نجلس تحتها أو نتأسى بها طبعا من عظيم الحق كما فعل ابن عمر رضي الله عنه نسال الله عز وجل ان يرزقنا محبه النبي صلى الله عليه وسلم وان يجمعنا على الهدى وان يغفر لمن قرانا ولمن علمنا ولمن له حق وفضل علينا ولمن كان سببا في اجتماعنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا ومعذره الشيخ محمد طبعا هنا واحنا تكلمنا فطبعا المفروض كنا لا نتكلم بس قدر الله عز وجل في كل شيء يعني فانا شيخنا يعني نسال الله عز وجل ان يرفع قدرك في الدنيا والاخره وان يغفر ذنبك Ya Muhammad Subhanak Ya Muhammad